الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فنواصل بي الله سبحانه وتعالى شرحه الشرح من قطر الندى الذاوبة ونحن الآن مع جوازم فعل مضارح بل مع ما يجزم فعلين ومع الثالث الاسم الثالث أيو أيو Yes. ذكر لها you ذكر لها person نعم was ما disciple? ها مثالها قوله تعالى the example? Yes. Any one who طيب من يعرف ايا ما تدعو إذن اي اذا ايا ها ما تدعوا ها الالف موجوده في الرسم القراني في الايه موجوده الالف ها لا في مثل اي ما ليش هيا ايه طيب نحن نحن الان اظنه ذكرها شنو ذكر هذه الايه؟ ربما ذا في الشرح ذكرها ذكرها في الشرح نعم في ذكرها اذا كان اذا كان لا يصلح الجزم فيه الشرط فيجب اقترانه بالفاء ذا كان جمله اسميه نعم سياتي ان شاء الله لكن ما لا باس نعرب الايه يجزم فعلين إذا أي اسم شرط جازم اسم شرط على الصحيح اسم شرط جازم يجزم كم من فعل يجزم فعلين انتبه يجزم فعلين واضح الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرطي وجزاؤه مفهوم الآن ايا جاءت منصوبه والدليل هذا ماذا هذا يدل على أن اسم واضح يدل على انها اسم اذا فهي معمول والمعمول لا يكون الا اسما او فعلا مضارعا لا واضح ها ايا اذا هي منصوبه اليس كذلك من ناصب هم من ناصب من ما النا... الذي نصبها ولا فاتح لها ها نعم احسنت في محل نصب مفعول به لمن للفعل ادعوا تدعو ها انظر ادعوا الله انتم تدعون الله واضح ها يتعدى الى مفعول به قبل اي هنا بعد فعل تدعو اين المفعول به تدعو اي ها تدعو قل دعو الله، هنا أين المفعول؟ لا يوجد. تقدم هذا مفعول به مقدم وجباً، مقدم وجباً لماذا؟ لأنه من أسماء الصدارة، أسماء الشرط لها الصدارة. يجب أن تكون في صدارة الكلام. فلهذا نقول أياً مفعول به منصوب، مقدم وجباً للفعل تدعو طبعا المفعول به للفعل. تدعو، هم، هو يدزم وهو مواصل، يعني هو عامل يعمل الن الجزم في الفعل وفي الجواب، وكذلك هو معمول مفعول به للفعل تدعو، طيب نواصل ما، هم ما ما ما لعدين كثر الله معنا ولا، ها لها عدة عندنا ما الحرفية وما الاسمية هذه لها عدة مناحي وهذه كذلك لها عدة مناحي خمسة أو ستة ومن خلال السياق نعرفها ومن خلال بعض الارتباطات بعض التركيبات نعرف ما حكمها منها أنها تأتي زائدة ما الحرفية تأتي زائدة والزيادة هنا ليست هكذا عبثا إنما تاتي زياده ما. ولكنها تفيد ماذا تفيد التوكيد يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائده ما بعد اذا زائده كثيرا ما تاتي ما بعد اداه الشرط زائده كثيرا ما تاتي ما بعد اداه الشرط زائده هنا كذلك واذا ما غضبوا ها اذا ما زائده هنا ما زائد طيب ما إذن زائده للتوكيد توكيد المعنى مفهوم والحروف التي تاتي زائده سواء في التركيب العربي تاتي كلها للزياده اه للتوكيد تفيد ماذا تفيد التوكيد طيب الان تدعو ه توقف من يكون ها تدعو نعم وجزمه حرف حرف علة الذي هو الواو ها طيب أين الواو المحذوفة هي موجودة ها دعو دعو دعه لا تعنه فاتح الله اكبر أين النون واي نون ها عن اي نون تتحدث ها؟ الاصل تدعون ما شاء الله إذن هذه الواو واو الله اكبر قلت لكم معكم سيبويه فلا خوف عليكم ها. إذن تدعو فعل مضارع مجزم بأي وجزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة واضح والواء والجماعة ضامير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب جواب الشرط نعم فعل معتل انظر دعا أصله دعوة يدعو لكن اذا اسند الى و جمع صيماذا يدعون ها فاستمعت واو وكل منهما ساكنه فلا بد من حذف احدهما طبعا لا نحذف واو الجماعه لانها لان لها معنى فلو حذفت ذهب المعنى فنحذف ماذا واو العله فوم لكن جزمه لا نقول حذف حرف عله لانه من الافعال الخمسه والافعال الخمسه جزمه يكون بحذف حذف النون نون الرفع ونصبها كذلك واضح وهو العله حذفت حق لكن حذفت حتى في الرفع يدعون هم يدعون هم يدعون هم لم يدعوا فحذف العله لم ليس بسبب ماذا انما هو لعله تصريفيه ليس بسبب الجزم لانه حتى في حذف رفع تحذف يدعون واضح. إذن الآن جواب الشرط سيأتي كلام عليه أو عنه في آخر كلام مصنف لأنه لنتحدث عنه الآن ليس محله ليس المحل محله لا يليق أن الحل ونحن في حصة النحو الآن إذن محل الشاهد من الآية هو ان أي جزمت ها ان اي جزمت الفعل المضارع والفعل الثاني آآ آآ لم ياتي في هذه الايه غير مركب موجود واسع المثال الثاني الاسم الذي يليه اين اين ها مثاله اين هكذا أمم زيد مثاله أينما تكونوا فثم راجينا من هذه مفهومة بعد أينما تكونوا يأتي بكم أينما تكونوا يدركونه كذلك في النساء مم. أينما تكون ها بماذا نمثل لو قروا يدرككم هاي ماشي يدرككم امم المorte اين ما تكونوا ها اين ما تكونوا من يعرف؟ سراج الدين سراج الدين نعم الله أكبر نعم ولا سراج له نعم أينما اسم جازم لفعلين نعم صحيح اسم فعل جازم لفعل مبني على السكون أينما مبني على السكون أين الفتح وما ها؟ هم تضرفا في محل نصب زيد أين النصب؟ ها؟ ها إذا نفصل هكذا أين وحدها وماذا وحدها؟ طيب كيف نعرف أين؟ اين النصب ظاهر أو, م... او هي مبنيه ام مبني على الفتح في محل نصب او هذا نصب بالفتحه هذه ماذا تقولون بنيته على الفتح في محل مصر ها هو الم الم المانع ان تعربه متصله اينما ها من المانع اذا مبنيه على السكون في محل مصر واذا كانت منفصله هي الان مبنيه او معربة ماذا تقولون مبنية ليست منصوبه يعني ليست معربه مفهوم وبناؤها ظاهر أين لا تنول مهما كان محلها واضحة آه. إذن مبنية في محل نصب على ماذا على الظرف ظرف هي ظرف ماذا زمان أم مكان ظرف مكان نعم أين زيد أين زيد هنا اين في محلنا ماذا اين زيد لا خبر كيف تعرف هذا انظر اين زيد سياتي ان شاء الله اين زيد جوابه زيد في الدار زيد ان صح رياضيا تختزل مع زيد مبتدا مبتدا واضح الان اين توافق هذه في الدار في الدار كيف نعربها خبر متعلقه بخبر إذن اين كذلك إذن اين هنا لو كانت من منصوبه كيف نعربها هنا الخبر ياتي منصوب لا ياتي منصوبا مرفوع إذن دل هذا على ان اين مبنيه أين اذا لم اذا عليه اين ظرف مبني في محل خبر مفهوم هنا مبنيه اما ان تجعلها مفصله ما زائدة او ان تجعلها ككل اينما في بعض الكتب اينما كلها اسم شرط جازم ممنع فهم مبنيه في محل نصف ظرف مكان واضح الان لان هنا لأ في محل ظرف تكون اينما تكون تكون في كذا اذا هي ظرفيه هنا ظرفيه اينما جازمه لفعلين الفعل الاول تكون والفعل الثاني يدرك يدرك واضح اذا هذه مبنية في محل نصب ظرف اسم اسم شرط جازم جازم لفعلين الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه وهي مبنية في محل نصب ظرف مكان متعلق that ظرف مكان to what we call it. A place that needs ها be a man. Who is the one لا لا the one who is the one who is the one? Who لا the one who is نفرض ان اين هذا هو مثلا البيت هو ظرف مفهوم هو ظرف واضح الان هو ظرف الان اين يدركك كل الموت في البيت واضح الان فهذا متعلق بهذا والغالب الظروف تتعلق بالجواب تتعلق بالجواب يعني الناصب لها هو هذا ها هو جواب الشرط جواب الشرطي اينما تكونوا اينما تكونوا يدرككم هذا الادراك يقع اين انظر هذا الادراك يقع الادراك فعل والفعل لا بد له من مفعول فيه ظرف يقع فيه ادراك الموت ظرفه اينما هو ظرفه ما هو البيت مثلا من يمثله اينما <تصفيق> ف اذا متعلق بيدرك تكون فعل مضارع مجزوم وجزمه احسنت وهو كان يكون ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر تفضل ناقص فعل ماضي ناقص اه فعل مضارع ناقص هذا ناقص اينما تكون او هو تام نحن نعلم ان كانت تأتي ناقصه ولكن كذلك تاتي تامه وتأتي تاتي زائده اذا كانت تامه لا تحتاج الى الى خبر تكتفي بالاسم بالمرفوع فقط ومنه قوله تعالى كن فيكون وقوله تعالى فإن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسره حصلت العسرة هنا تكونوا أينما تكونوا تكونون ماذا لا يحتاج إلى خبر هذه تامه أينما تكونوا أينما حصلت الكينونه ادرك ادركك الموت يدركك الموت لا محاله مهما اي لا يمكنك ان تفر من الموت تكون فعل مضارع ليس ناقصا انما هو تام تاكد من اعراب القران الكريم ان انا ما على الاعراب بعد الواو فاعل مرفوع مبني فيما حدا رفع ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يدرك هو لما هو جوه وشاف في قيمه سبور قام وقال لكم ضل يمروا في الانتظار في بني على الظلم نظام هذا يدرك كو اين الهنا الفعلي انتهى ها الميم. الميم هنا يدرككم ال... نعم نعم حرك بالضم لالتقاء الساكنين يدرككم يدرككم الموت, الموت. ها هنا نعود إلى اعراب الايه الاولى هذه اينما تكون يمكن أن لا تكون تكون زائده آه. تامه يمكن تعرب ناقصه يمكن أن تعربا ناقصا ويكون التقدير خبرهم هذه متعلقة بخبر محذوف مقدم وجوبا هذه خبر تكون أينما تكونوا موجودين يدرككم فهم، فنقول أينما ظرف ظرف متعلق بخبر محذوف آه اينما آه نعم ظرف متعلق متعلق بيدركه واضح والخبر هنا الواو هذه تكون اسم تكون والخبر اه الأول الاول احسن نعم تامه تامه احسن واضح لكن هذا فيه تكلف ان تكون هذه متعلقه بالخبر أو هي الخبر فيه نوع من التكلف فيه نوع من التكلف يمكن تكون اين هذه هي هي الخبر واضح واضح هذا هذه هي الخبر يمكن أن تكون هذه هي الخبر ويكون هذا ليس. هذا خبر مقدم وجوبا خبر تكون في محل نصب خبر مقدم وجوبا في إشكال لا يمكن قلنا هي تامة لكن يمكن أن نقول إنها ناقصة وهذا خبرها لا إذا كانت هي خبر لهذه لا تكون متعلقة بيدرك لكن فيه تكلف والأول اولى والصحيح والله أعلم هو العرب الاول هذه متعلقه بالجواب وهذه تم وهذه تم كيف بس امم فيد فيد اللي فينا هذه يكون في المضارع زي و تكون لم تاع عليا هذه تم تكون تم لا لا لا في هذا المثال هذا مثال هذا مثال الاكثر في كلمه ناقصه اكثر استعمال كان ناقصه لكن قد تستعمل كان تامه فتكتفي بمرفوعها ولا تحتاج الى خبر ابراهيم انت معنا الـ الـ الاسم الذي بعده ان ان هذه مثالها قول الشاعر خليلي ان تقصد أن ان هكذا لا اسمع غيره قائله لا ادري طيب خليلي انا تقصدانني انا تقصداني انا تقصداني تقصدا اخا غير ما يرضيكما لا يحاوله المعنى واضح المعنى قال له قال لخليليه قال متى قصدتماني فقد قصدتما رجلا يتصف بتوفير ما يرضيكما اما ما لا يرضيكما فلا يحاول فيه ابدا مفهوم خليلي انا تقصدان يعني متى قصدتماني تقصدا اخا صفته مثلا غير ما يرضيكما لا يحاول يعني لا يحاول في غير ما يرضيكما فهو يحاول في ماذا في ارضاء فمها فقط معنى واضح اعرب بسرعه خلي ليا خلي ليا هذا من سيمه الشعب العربي انه ينادي انه ينادي مثنى قفا نبكي قفى نبكي بذكر حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه إلا غير ذلك من أبيض لخطاب مثنى منصب لأدات نداء محذوفه يا خليلي هم. الأولى نعم عندنا يا ان هنا خلي اصله خليلان خليلان بالرفع الالف يعني هو مثنى واضح والنون عوض عن تنوين في اسم المفرد خليلين في النصب خليلين في النصب هذا الخليلان والخليلين اذا اضفتهما الى ياء المتكلم ماذا يقع تحذف نون التي يعوض عن التنوين في اسم المفرد كما مسلماني مسلمايا مسلمين مسلميه صديقان صديقاي صديقين صديقية تحذف النون واضح الان علامه الرفع هي الالف وعلامه النصب هي الياء الان اذا حذفنا النون في خليلين خلي لي ثم نحذف النون ونضيف ياء المتكلم ماذا يقع ادغام ياء المتكلم في ياء في النصب واضح الان خليلي تصير عندنا ماذا هي ان الاولى هي لنصبي علامه النصب لانه مثنى او الجر والثانيه المتتمه هذا خليلي إذن خليلي مناد منصوب ونصبه الياء الاولى لانه مثنى وهو مضاف الياء الثانيه ضمير متصل مبني على على السكون المقدر منع انه اشتغال المحل آه. تقع حركه تخلص من حركه الساكنه لان حتى لان المتكلم ما بها متحركه آه ساكنه فوض ها ما هي يا متكلم كيف متحركه ها تأتي متحرك بفتح لماذا هلام لا تخلص من ارتفاع الساكنين فقط ها، مثل، مثل، وليا، قرأ. وليا قراء، وليا وأصلها ولي ساكنة، لأن متخل لان الثقل يفرون إلى الفتح، يفرون إلى الفتح، و... واضح، يفرون إلى الفتح، وتحريكه لي معروف، لكن أصل فيها السكون، الأصل فيها السكون. ياء المتقل أصلي السكون تحرك بالفتح للخفه لانها خفيفه لأن الفتح خفيف ولأن يفرون من السكون إلى الفتح أو إلى الكسر الكسر والأكثر والفتح وبعده الضر إذن خليلي خليلي الآن ولياء الثانية قلنا ماذا مضاف مضاف إليه ان يلزم شرط جازم يلزم فعلين اسم شرط جازم يلزم فعلين مبني على السكون هم خاص الفعل المضارع ملزوم لان وعلامه الجزم هي النون حذف النون وهذه النون ها احسن هذه نون الوقايه وَالْأَصْلُ تَقْصِدَانِ نِي راضح? إذن نون الرفع حذبت علامة على الجزم ونون المقايا هل لها محل من العرام؟ لا محل لها من العرام وليا في محلي نعم ايه واصف إيه؟ لكن اين الفاعل ها تقصد ابراهيم You'll في it. محمد متزوم the message? نعم والفاعل a man and a man. He is the مفعول به لمن لاملكه امرها ظاهر تقصد اخا قصده يقصده ها فعل به لهذا الفعل تقصداني هذه الياء تمثله هنا قال تقصد اخا يقصد نفسه اخا مفعول به منصوب ونصبه ها الاسماء خمسه هذا اليس كذلك عبد الرحمن كل ده هو اسرع الالف ابراهيم Because it is the rule of the 5th, which is the rule of the لانها ليست مضافه لغير ياء المتكلم هي لم تضاف لا لياء المتكلم ولا لغير ياء المتكلم عن الاضافه اخا منصوب ان له ابا منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره غير آه. هذه هي التي اريدها ها هم نعم اسمع لمن هم قال مفعول به ليحاول وكأنه قال أخا ما يرضيكما لا يحاول غيره أو أخا لا يحاول غير ما يرضيكما أليس كذلك في رأيكم صحيح أو لا في المعنى معنى تقصد أخا لا يحاول غير ما يرضيكما مم. لو قلنا مثلا لا يحاول الا ما يرضيكما ما رأيكم؟ استثنى ماذا انتبهوا جيدا هذا الاستثناء مفرغ او غير مفرغ اذا كان الاستثناء مفرغا فغير مفعول به ليحاول اذا لم يكن مفرغا هي منصوبة عن الاستثناء متى نقول عن الاستثناء انه مفرق اذا كان المستثنى منه ها لا لا ذلك الاتصال والانقطاع ها ذلك ذلك الاتصال والانقطاع اذا كان عندنا مستثنى ومستثنى منه اداه استثناء اذا كان المستثنى من جنس مستثمر فهو متصل اذا كان المستثنى ليس من جنس مستثمر فهو منقطع اذا كان المستثنى منه محذوفا فهو مفرغ اي ان ما قبل الاداه تفرغ للعمل فيما بعد الاداه ما قام الا زيد لا يحاول صنع شيء لا يحاول صنع شيء غير لكن لا يوجد هنا شيء قبل الا لا يوجد لا يوجد مستثنى منه فدل هذا على ان غير مفعول به ليحاول مفهوم الان فهم يعني لا, ت... لا اذا وجدت غير فتريت في اعرابها لعلها في محل نصب في الاستثناء لان قد تكون هذا سوى وغير حكمها حكم أدا... المستثنى منه في بعض الاحيان تكون هي المستثنى هي في محل نصب على الاستثناء مره معنا الاجروميه قبل عام الان غير مفعول به مقدم جوازا منصوب ونصبه فتح الظاهر على اخره ما هم. ما من يواصل من الا تحاولون لا هذه اسميه هي اسمية غير الذي يرضيكما لا يحاول ها عرفتها لكم اسم موصول مبني على السكون في محل نصر أو جر جر مضاف إليه غير المغضوب مضاف إليه ها طيب هذه موصول إذا ما بعدها صله الموصول جمله يرضيكما لا محل لعرب من, من الآن لأنها الان الموصول الان يرضي بسرعه صراحه النمر يرضي فعل مضارع مرفوع ما الذي جزمه يا رجل ويرضي والياء موجوده هنا لو كان متزمنه توجد الياء لان جزمه يكون بحذف حرف العله يرضي يرضي فعل مضارع مرفوع ورفعه يرضيوكما يرضيكما يرضيوكما الضم يا رجل نعم نعم يا يثقل ها. ها أين أين الفاعل ها ها أين الفاعل يرضي ها. ضامي هو تقدره هو وادهان. الكاف في محام مصر لكنك به ان تتعلم ان تتعلم طيب لا يحاولوا لا نافية نعم وهو تتعلم ان تتعلم مرفوع رفعه ان تتعلم والفاعل تتعلم ان تتعلم ان جدا ان مثال آخر ان تتعلم ان تتعلم أيانا إياك أن تقول وقت الانعامه زدنا دقيقتين أو ثلاث عشر دقائق ما شاء الله بسرعه نحاول ان نكمل ان ناتي عليه ايان تذهب تجد اين تذهب الى قائد الخير مفيد. شعر عندكم شعر ايه اذن النعجه العجفاء كانت بقصره اذا النعجه العجفاء ما شاء الله تاريخ اليوم يوم النعاج النعجه العجفاء هذه تصح اضحيه او لا تصح العجفاء كانت بقفرة إيه واصل فأجانا ما تعدل بها الريح تنزيلي للروي إيه إذا العدفه وكانت بقفره فايانا ما ايانا ما تعدل بها الريح تنزلي هي من يعلم من ها ها اذا الطالب المجتهد كان في حلقه فاي فاي مثال تعطيه يعربي يعربي من من يعرف اذا اذا اسم سرق نواصل او ننفصل حتى يكفينا الوقت ليست اسم ها، فإذا هي حية تسعى هذه ليست إذا جاء نصر الله من باب إذا جاء نصر الله هذه إذا هي إذا هم هذه حرفية تسمى إذا الفجائية واضح وهي حرف على قول الجمهور قال بعضهم اسمية والصحيح أنها حرف والله أعلم إذا يأتيها دائما بعدها الاسم واضح إذا الفجائيه لا تقول إذا السماء شقت معناها إذا هنا اسم لا إذا هذه شرطية إذا السماء شقت إذا شقت السماء شقت لكن هنا إذا النعجة الاشفاء كانت بقفرة فجائية خرجت فإذا الأسد تفيد الفجاء هنا إذا النعجة العجفة كانت بقفرة واضح هنا في حالة في وجودها في هذا فأيانا ما تعدل بها الريح تعدل تنزيل هذه إذا الفجائية وياتي بعدها ليس مرفوعا على أنه مبتدا. او ياتي بعد الخبر المبتدا محذوف واضح كانت بقفرة مبتدا عطف صفه نعم النعت مبتدا والعطف صفه كانت خبر لنعت جمله كانت بقفرة كلها خبر لنعت I said that it is a bad idea. I went out to the sea. I mean, the sea was in front of me, or in front of me, or in front of هذه ليست is a ها لا، هذه الشرطية نعم، هذه من باب قوله تعالى إذا السماء شقعت واضح؟ ليست فجائية لأن إذا الفجائية تكون في بداية الكلام لا أتيك إذ. إذ هذه إذا هذه إذا الشرطية و كانه قال اذا كانت النعده العجفاء كانت بقفره نفهم اذا كانت النعده العشفاء كانت بقفره فنقول اذا ظرف لما يستقبل من الزمان ظرف لما يستقبل من الزمان ظرف لما يستقبل من الزمان قلت اذا الفجائيه لا تكون في بذل الكلام لا تاتي في صداره الكلام واضح فرق بينهم حتى يظهر فرق في المعنى لكن حتى تعيد إذا هذه ظرفيه ظرف لمن يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه أو متعلق بجوابه النعجة ها الآن إذا الشرطية ياتي بعدها الفعل دائما مقدم أو ظاهر إذا جاء نصر الله الفتح إذا السماء انشقت نقول السماء فاعل لفعل المحذوف فسله الذي بعده مفهوم والتقدير إذا انشقت السماء إن شقت هذا يعرف البصريين يعرف جمهور البصريين هو الصحيح نقول النعجة اسم كان لكن ليست هذه كان كان هنا مقدر النعجة اسم كان مرفوع ضمن ظهر على آخره والعجفاء صفة للنعجة والتقدير إذا كانت النعجة نقول النعجة اسم كان المحذوف وجوبا يفسرها الفعل الذي بعدها أو كانت التي بعدها تكتبوني العراء ما وكتبته ماذا كتبت إبراهيم المحذوف وجوبا بعد إذا يفسرها الفعل بعدها كانت ان عد فعل صفه لان عد كانت فعل ماضي ناقص فمنع عن والتاء للتانيث ساكنه لا محل من الاعراب واضح بقفرة جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف لكان كان في الماضي نقص اسمها مستتر جوازا تقديره هي البحر ذي القفر اسم مجرور والجار مجرور متعلقان بخبر محذوف تقدر كائنات او موجودة او مستقره كائنات بقفرة ها ابو كائنه بقفرته اذا انعجت العشاه كانت موجوده بقفره خلاص طبعا خبر هذه الجمله يفسر كذلك هذا <تصفيق> الان ايانا <تصفيق> ايانا اي اسم أي أي شرط <تصفيق> مبني على الفتح مع النص بدين الضمير المكان ايه بعد في الموضوع هو اها للصور اها هو التيار ده بالمره متوسطه 34 يعمل نعم تزيد نعم تنزيلي fromenaix من A world creator of light zat and hot this evening... We don't read all the